بنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ويرى المغضوب عليهم ولا الضالين.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 الصُّرْعَى عَلَيْكَ مِنْهَا قائِمٌ وحَصِيدَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُ مَعْيَرَ تَتْبِيبَ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ان في ذلك ايه لمن خاف عذابا اخرا ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٌ يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيا زفير وشهيد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 فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباء من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه بريد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 وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للداكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون إِلَّا إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَقُلْنَا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نثبت بِهِ فُؤَادَكَ وجاءك في ياده الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون عَلَى على مكانتكم إنا عاملون وانتظرون ولله غيب السماوات والارض وَإِلَيْهِ يرجع الامر كله واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون